إن الله كان على كل شيء حساب الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا